ਦਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੇਨਾ ਖਵਾ ਦਾ ਤਨਬੀ ਕਾਉ ਦਨ ਅੱਲਾਹ ਖੁਲੀ ਤੋਹਫਾ ਦਾ ਤਨਬੀ ਕਾਉ ਦਨ ਅੱਲਾਹ دنو الله كل تحف هذا لبيك ودنو الله كل تحف هذا لبيك و.لدى سيدار لدى سيدار إشقا خو خيصة ديرا لدى تلابيك او دن الله كل تحفاده تلابيك او دن الله كل تحفاده تلابيك او دشاهدت منا خوا قد تلابيك او الله كل تحفاده تلابيك او دنو الله خلني تحفظ تلا بيك وجبك سر حوري غير من با استقبال ولا لي جبك سر حوري غير من با استقبال ولا, ولا لي وبا وبا لا رخ استغاث تلا بيك ودنو الله خولی توحفہ د شہادت مینا خواہ داد طلبی اللہ خولی توحفہ داد اللہ پهاسګرو نو مور چلچلو کې تلاشي کو په سسګرو نو مور کی ک تلاشي کو د کرامت د مجیز د تبي کو د الله خکلی توفا د ت کو د الله خکلی توفا د ت د شہادت مين اخوا دت نبی کوں دنو اللہ کولی تحفہ دت نبی کوں جنت و وصل کو آسان انداز جنت و وصل دنيا الله كل تحفاده لبيك الله كل تحفاده لبيك دن شهادت منا الله كل تحفاده الله پر لایا الہ الا اللہ باندھی دسر شندل دی پر لایا الہ الا اللہ باندھی دسر شندل دی دم غطر دنيا الله كل تحفاده تلبيكو دن شهادت منا خا قد تلبيكو دن الله كل تحفاده تلبيكو دن الله كل تحفاده تلبيكو لیلی مات شاه تزیری تزان و کم لیلی دمی پیمان دمی وعده داد تلی کم دمی عشق کلی تحفه داد تلی کم دمی عشق کلی تحفه داد تلی دا شهادت من أخوة قادة تلبية كون دنوي الله كل تحفادة تلبية كون دنوي الله كل تحفادة تلبية شافر حسن نچار دیر آرمان آرمان لرما شافر حسن نجار دیر آرمان آرمان لرما خالد داد خواگ قصادا تل بی کوم دل از اخ لبيك اللهم دنو الله كل تحفاده لبيك اللهم دنو الله كل تحفاده تلبيك الله فلت تحفه قدت لبيك قوم ده شهادت الله